نحمده وهو ونستغفره شكرًا لله نشكره يا عبدينا المطيع لأعمالنا نجح الله وسلام الله ونعم الوكيل ونقول لا على الله حضرة الله وربنا وربنا وربنا الله وربنا وربنا وربنا وربنا وربنا وكل بدعه ببارك وكل براءه بدعه بنا واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان نعمه ممن عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يقولون كثيرا الحمد لله الذي علينا ان جعلنا من اهل من أهل السنة ومن من يتجاهل الاتباع الصالح رحمه الله ورحمه قدره السير على طلقتهم على من على سيرته بقدر طاقروا ولي سأل الله سبحانه وتعالى بنصر لنا في هذا الكندس من نمونا علينا بالبناء الابداية فينقول لنا الى بالرحاب ساعة الرحمته وقفته والسام ويمونا علينا بالعلم الصالح العلم الذي انتبعوا لي صاحبهم. ونحن في هذه البندة. يعني الله هذا هذا نجالها مباركة. وقد سمعت مباركة. من هذه البندة. من قبلة لا تقينا الشيخ الثالث في وإن كان لديه الشرخ حراري بعض الشيء لشيرق الجلب أبو طائل للأسراكي رحمه الله وعليمه ومن أقينها أن هذه الحركة الأدمية والحركة السلكية كمية الشيء كان هو صبر كان هو سلام، هذه هذا المياه رحم الله مترواشها له الله لا ورث يا أهل بقدر يعني الضواج من الخريف صاحب الصنة لا بد هذا الوجه له من الذكر الحجم من الناس ولعل هذا من الذكر الحجم فهذا هذا الشر ولم نقول سبحانه وتعالى علينا لأن نأخذ هذا المجلس وقتصر وقتصر من صديقه من قام بن الطالب ابو بكر رحمه الله رحمه واسعه فالميوت تراثه العظيم وهاتين يوم وقت كان مليئا بالعلماء الاخيار الصالحين منهم هؤلاء الزهاب ذا أحمد بن حنبال وإصحاق المراحوين والمخائرين وبقية أصحاب السر وصاحب التفسير الكبير ابن جرير وجد فوقبة من الماء الأخياء وسبحان الله الرجل لما بلغ السسة عشرة عاما ما كان يقلد في دينه سبحان الله يعني قد يقول يعلمون أنه سامع قال كان ما يمضى التقليد وإن كان ينتمي إلى السابع الساك كما يمضى كثير من العلماء والأخياء والصالحين من اهل الحديث سواء كان صح أو لم يصح حوى أنه في بعض الاختيارات يختار عن مذهب هذا الإمام حلالين لا يضره لن يضره هذا لكن الرجل لما بلغ ستة عشر عاما كان, كان عالما سبحان الله سبحان الله هذا أمر عجيز وبالأمس تحدثنا عن الإمام المخايا رحمه الله وكيف أنه كان ستة عشر عاما أو سمت عجر عاما كان يرد على أسياكه ويوجه الأسياك ويصحح على ادقاع من التصنيف في المسائل هذا يعني يقودني الى ما ذكره شيخنا الشيخ النادي الباقر الشيخ موسى الناجي العباسي قد هذا تحدث الينا بعض العرض وقبل ذلك عن الحديث وعن السماع وعن اهل الحديث وعن السنة ومصدرية السنة واحتياج الناس للسنة وأنها جزء من القرآن وليس يعني القرآن مصدر والسنة مصدر كما يفهم كثير من العلماء وخاصه العلماء الوصول والمصادر الاربعه الكتاب والسنه والاتباع والقياس فالشيخ ذكر بان القران والسنه مصدر واحد وسبقوا عليه جماعه من العلماء بل يرهم من قال كلمه كما جاءت في الخطيب البغدادي سوري يقول السنه قاضيه على القران احمد يقول يعني بالمعنى العام لكنه قال لا اجد انا لا اجادل واقول مثل هذا القول لانه كان خوابا لله سبحانه وتعالى حتى من الكلمات كما هو معلوم عنه حتى لو بالقران كان يتعادى هذا ويصيب وينعت من يقول لفظي القرآن مخلوق يصيبه بانه من عند ومن القائلين في خلق القرآن قلنا على العلم وعلى رأي والمقال لا لا يرون باطلا من هذه المقوله وهو قال في زمان حسب زمانه لانه فرق بين اللفظ والمرغوب كما قال وكما قال دحي رحمه الله فال السنه هي الذي لا اقول انها صغن كما قال دحي اظن عند شيخ الورى وامام الورى احمد رحمه الله ولا اتجاوز لكن الرفاه يحتاج الى السنه باعتبار ان السنه هي وحي من الله وأن الله آذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين هذا القرآن دعك من كثير من المساحة حاجة. أنت الآن لما تريد أن تسمي من الصلاة. يقول السلام عليكم وهو السلام عليكم ورحمة الله. من أين لك هذا؟ أليست هذه اللغة رقم من أرقاء الصلاة؟ أن تُتَدْ هذه في القرآن حاشا سمع الناس السنة وحمل الله. وسمع السنة من التغذر. كما قال يعني شرخنا في العرض. السماع وكثرة السماع تولد الفق والعلم عند الشهر. السماع. فاذا واحد سمع الف او الفين او ثلاثة الات في مجلس واحد ممكن. ما, ما ممكن في حاجة ما ممكنها طب الناس يسمعون حتى تقوم في ثلاثة أيام او ثلاثة مجالس سبع البخاري. بل من الناج من سبع البخاري في يوم وليلة. وذكر الحافظ المحجر في احلى رحلاته انه سمع بين الظهر والعطاء. الصدراني الصغير. بين الفور والعطف. تحريرا. وضبطا وفقا وتعليقا. بين الفور والعطف. في نحو الحلف. والفقف. بين الفور والعطف. فلذلك السماع. السماع هو العطف. وليس مجالد الفقه هي العظم. وإن كان المخصوص من السماع والفقه يعني لا مغايرة بينهما. لكن السماع هو العظم. لو أردنا يعني نتدارك شيء قليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن عنده مجالس فقهيه كما هي المعلومة العالم. سمع. الصحابة سماعك. التابعين سماعك. بدأت بعد ذلك الكتابه في مدائم الوصول او الفقه او ما يتعلق بذلك بدات هذه النهضة. وصحيح يعني عذرت على الحديث بحيث انه صار الحديث كأنه ليس هو العصر. ليس هو الاف. الاف فالفقر. هكذا عند الناس. لكن الاف هو الحديث. الحديث هو الاف. وسماع الحديث هو الاف. ليس السماع فقط. او في حد. كان الناس في المجالس يسمعون وربما لا يسمعون الكلمة. فاذا ما سأل الشيخ يقول له استفهم صاحبك الشيخ. الثبي من صاحبك ماذا سمع والبخاري بكثير من أحيان أصحابي يقولان يعني يذهب الشيخ ولفظ فاتت عليه حتى الصحابة سمرة سمرة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القلابات أثناء العصر قال كلمة صماني الناس للدفاع من عبد ثم نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما في صحيحين المواقيت قالوا يدعون ان اهل ربع عن اليمن ماذا يحرمون من يملى يدعون يدعون ان النبي قال عليه خلاص وقد قال عليه قال بلا عند عندها لم يكن من معنى الزعمة الذي هو مضية الكريمة هكذا كانوا يسمعون هكذا كانوا يسمعون لم يكن عمر رضي الله عنه ولا لأنه لكم دواوين في الفقه كما هي عند الآن العسماوية والأسلية والمثالة وأقرب المثالب وعزهر المثالب إلى آخره إلى المدولة إلى الموادية إلى العقدية إلى النواد الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى. وإذن لما يموت لا يقرأ هذه. أكبر مالك. لو تعالكم الآن. درس المدولة? درس المدولة؟, المدولة? ابدا. العسلية رأيتها? ابدا. الموادية رأيتها? ابدا. لكن كنت سبعنا موجودة. المخالر والمسلم والحاكم والبقاق وعرم من الناس. هذه موجودة لا. هذا الحلم الهي كما ذكر شيخنا الناس ولذلك هذا السماء هو الأقل. بل يقولون عبدا من ذلك كما الشيخ يقولون لهم يكتلكم من الحديث شب شب كما الشب وعندما في الأخير فائزة من البخاري في البخاري لا بد لا براذ بخاري وقبل البخاري لا تخرج من هذا البخاري صفر ليديني فلذلك هذا السماع وقبل السماع. خمسة دقائق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 إن وقال الشيء عن أبو الله أما في هذه السنة وتفهم في هذه السنة بما فيها من الغلالات على الأحكام الحلال والحرام وهذا يخص كل الإنسان في مصر فالإنسان إذا تحمل هذه السنة بنوع من أنعاب أنواع التحمل التي أسمتها العلم والتي الأفضل هي علم في ما تماما وستدل لها الإمام المقالب أمو الله تعالى في كتابه كتاب العلم أنواع التحمل، وأولاها السماع لأنه لا عن السماع لأن السماع في إحرافه وإذن لأنه قد السماع النام التحمل لأنه تحمد السنة أولاً يعني النوع الأول أن يسمع من الشيخ الشيخ يقع فهو يسمع تماما مثلا مثلا يسمع الناس السنة والصحابة يستمعون هذا هو التحمل فإذا ما تحمل بهذا وجب عليه أن يبدأها وأن كما مطافلا أن يغعني وأن يغضر إشاره الغارب وقالت ربا مقال نظيم أو عاده من ربا الى ربا عرض الضغط قد تحمل الإنسان السنة المشيطة لكن تدعون في السعمة يقولكم السعمة هذا من الله سبحانه وتعالى أن لا فيه فإذا الإنسان علينا أن يتحمل السنة يسمع هذه السنه الكثيرة الغذيرة ثم بعد ذلك بدوره هو يجلس ويعني ينظر في ما سمعه ثم بعد ذلك ينظر في هذه الثلالات ماذا أرى به صلى الله عليه وسلم ما الذي يريده به وقوله صلى الله عليه وسلم النبي جاء مرسلاً عند ربي العالمين سبحانه وتعالى السماع ثم بعد ذلك القراءة هذا الذي استدلع نور الدخائر على الشيء ويستدلع على أن هذا ومالك والسول وجماعات عليهم وعندهم السماع والقراءه السواء فقر على الشيخ ومتدل الظهر مطالب الوحيد هذا بسنع المصطف التي تفضحها عمام ابن سعده عمام ابن سعده جاء نيازة عن قومه وارسلوه لتبين الأخطار التي جاء فيها النبخل التي وفرقها فلما جاء كما كان بينما أنه الجنود المجل ان ذكر رجل على جمالين فالآخر ثم عقاله ثم جاء فقال ايكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابوها سلم اه اتكر بين وصر عليهم. فقال له هذا الرجل هذا صار يطل فقال له ابن عبد المطلب فقال صلى الله قد اجبته. فقال له اني سائد الله فمشدد عليك ولا تجد علي في نفسك. فقال له سنعم مدانا. أسألك درصك ورص من قلبك الله أفضل فقال الله من عب أسألك أسألك أسألك بالله الله أمرك أن نصلي الصلاة الخمسة في اليوم وليلة أن الله من عب بالله الله أمرك أن السنة. الله منعك. أن شدك بالله أرضانه أمرك أن تأخذ هذه المصططط من أغنيائنا فتقسمها على خضرائنا فقال مخلص اللهم نعم فقال الإمام بك وما جيت به وأنا رسول من ورائي وانا قمار بن سعلم أخو من بك بن سعلم قال هذا قراءة عن المرأة هذه قراءة فإذن القراءه والسماء إنه مثلت إذن أنت تسمح من هذا أنه مثلت أسمع وقرئ عليه وأسمع عليه الصلاة والسلام فذهب كهانا داعي فاذا وكذلك الكتابة يتذل الضحاري كتابة أهل العلم بالعلم إلى الملدان. انت أنت ببرتدار شخص مطاعب يرسل اليك في هذه المطموعات التي سمعها المشايقين من الكثير من ستة وغيرها لاني أذنت لك في روايتها هذا نوع من الله على التحمل ولم تقعه على الشيخ لاحظ لم على الشيء هذا نوع من الله التحمل لك بهذا أن تجلس وتدرس هذا باعتبار انك كتب إليك به واستدل البخاري له في الكتابات الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوم ورسل له أفصل لهم الكتب واستذل فهم كذلك في كتابة الرسمان المحق ثم المناولة كذلك هذا فيه المناوله فيه الكتاب إذن هذه أنواع التحمل أيها اللقاء فلذلك الناس يعني لما قال العهد بينه وبين السر وبين السما فينكرون المجالس الطويلة وينكرون القراءة السريعة وبالتالي الذي ينكر القراءة السريعة أنظره بالله بعد عشرة ما ماذا أرات من قليل لا يقرم قليل ما لكن يستطيع الهمة يجيك في البخار يقولك ماذا ظل فيك من طول نقي حتى ذات البخار البخار إذا سمعته النبي يعني ينطق بالنبي ماذا يظهر هل ستحصل على رأسك البخار فيه حاد السبيان البخار فيه حاد السجان فإذا نسمع ولذلك أهل العلم كانوا يشترى منا احمد بن عمد ما كان يطع ولذلك جاء في سيرته وفي زواجه وفي مجالسه احمد بن عمد يسمع الناس واسمعه ابنته لابنه وعمره تقريبا في الثاشر والثلاثه عشر سنة هو الذي حفظ الناس هذا المجمد الضخم نعمه له ابنه صالح اكبر منه بحرت السياسه والحكم فمست فارغ احمد عبد الله بن احمد سبحانه عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد كان بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله لا عبد بينه بن عبد الله بن كله الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله غطا الرحمن يسمع كثير ويقرأ كثير وشرح هذا الكتاب العظيم الفصح الذي قال فيه القرآن لم يلهو تدبر اشوا حاله الخارقه لا يوضع بعده ف ف ف انت عليك ايضا فقهي انك وأنك تتفقه ان تقول اذا كان وجدت مساله في القران غريبه او مساله في حدود قال الغريب في الكتب واللغة في اللتان الميزان مش لتان الميزان في جسام العرب والقاموة المقيم والصحاح ومقتاره إليه كأغاضي طيب اختار الصحاح السفر والصحاح والصحاح الجواري غالي يحفظها من الحديث للحدود لهذا فيه الغريب في القرآن الغريب في السنة فإذا لم يمكن أن الشيخ سيقل إتمنه ويوكله أي حاجة أنت الواحد يقول لك هذا الدرس لكن يتسرح قراءة جدا من الشوء ونتبع فرعة من الشفرة. لكن عرفت الطريق اين هو. بعد ذلك انتهي التي انت ترضيك لا يسأل ترفع منها تلك. فاذا هذا الذي يريد شيئا انه يقول ان هذا السماح هو الاصل. وان هذا السماح هو الذي يحفى. اهلا لا استغرأ ثم فتكون ولا تعلم ان لم تفهم. أه... أتفهم أه. أتفهم ما انتهي ان شاء الله ابن شاء الله. ان شاء الله. صباح يعني في هذا المجال، أه، نتيجة كل هذا، جاءت أسماء، أه، سيداتي، وسيد محمد بن عبد الله النصر، وسيد محمد بن عبد الله الطالبي، الأستاذ نجيب المصري، وكلاء، محمد المختار مدينة مدينة أو مدينة ورشة ثقافية كان داخل صاحب حضانة أليدي وجمعات في المغرب والضالية تجدر التجاوز في ليش يعني منهم إجازات وجمعات على حسب العزيمة وعلى حسب القدرة المادية. فما سيئ لعصورنا من الامام حمد بن اسحاق امام الائمه في زمانه وفقيه القطعاء في زمانه ولانه كان من عصورنا ان اذا عليك حديث فتعالى وان انتفى بينهما فقد كان فقيها ومع ذلك امام من ائمه الهدى في علم التوحيد كتابه كتاب التوحيد من آخر ما كنت بهذا الفن أثناء الصباح. أقول كما ذكر ان واجب القائد هو قضية أحق ال السنة، بل واجب أشياء القائد كأفضل مشعيل الذي يعني يعتبر يعتبر المتحدثين أو كقندال أو حلف أو كحار مراهقين. ووحن هناك لم يروح عنه قال للثغر الكيم ولعدم الطفل التام ولذلك حذر الله عنه هو المزايا الإنمية والسرطية ويكتبها لازد الحديث لم يذكره في الكتاب مع أنه واحد أشياء إنه أنه مات من الجنة الغني الإمام وهو نحو للأحمن الثعشر أو سفين تقريبا مع أنه قد تعهل لكنه مع ذلك لم يذكر الشيخ الحق المنظاهين الحنظري المراهوي في هذا الكتاب لكنه احد من تبقى علي وذكر جماعات شاركة الإمامة الثالث وبقيه اهل السنه في المكايف هذه همة هذه همة وذلك حتى قالوا هو عنه مسلم يقال صحيحي ويقال كذلك والله اعلم أن البخاري مدحه وروى عنه حديثا لكن لم نقف عليه والله اعلم جاهز قبل الكتب التي ضاعت من كتب الامام البخاري فعلى اخيار الكبار كانوا يحكمون الصغار امام نبضه لاحظ منها منه النبض يعني يوم عنه الكبير حتى يشعرهم عنه إنجان وعالي وفخير وما ومشارع داني وهذا الرجل الذي مات سنة ثلاثمية واحدة عاشا عاشا تارم طويلا رحمه الله رحمه الواسعى فبأتالينا إذن رحمه الله نقرأ هذا الخجار بأول مرضة السلال يعني قرية علينا في دولة الكويت هذه دولة الكويت يعني فقط النظر عن علمانيتها وعند برلمانياتها وما فيها لكن فيها يعني اه جواني جدا يعني عندهم حرص على السمع سمعوا هذا الكشاف في ستة في ايام ستة ايام وسمعوا فصله في ثماني ايام والبخاري في اعتعجر يوم وليلة هكذا لابد الإنسان أن يمزح الشخص حتى لو كان يصيره معه من نواحي المكرية ولا الحلمية لا يقول يعني منكب على وجهه فلا يرى للآخر يعني فضل أو يحتاج كورية الكويت سبعة عشر كتابا السبتة واحمد والموفى وهذا الكتاب وغير ذلك إلى بالكتب الأخرى الكتب الأخرى يعني تقرأ ما بين يعني الأوقات كالأوقات البخ <تصفيق> يعني حسب الحضور يعني. فقرية ما قرية من الكتب قد تبلغ الحضور ألف مره وشبه مئة مرة وكم خمسين امرأة وفي السماعة الأول النساء بلغنا نحو شئتين والرجال المنزل وكان فيه يعني. كان فيه همه. الله يعني ليطرح الهمم عندنا وعندكم حتى يعني ننتقل إلى مقابات الإجان وصل حول أخيان. فنبدأ لحل تعالى.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 فأنت في الخضر السابسي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصنع من الاسلام وبأمان حسن فنعبو العبوب والسلام ومن تباشل جرمان حسن فنعبو العسل سليمان عزيزي وانا قلت يعني جعلت جدا وانا قلت وانا قلت أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسد ربدي إلى ربدي والركب لا هذا فصيح وانتموا إلى تبويبات الإمارة المخجلة وأنتم لكم له شبه البخاري لأن إتمام الموضوع من الإسلام من الإسلام وليس من الوضوء اور كان الوضوء لان ذكر الوضوء وتطهر من الجنابه هذه جمع الاطراف هذه لا تجدها عند البخاري ولا مسلم ولا بقيه اصحاب الكتب الستنه هذه من الثوائق هذه من الاطراف كما يقال رحمه الله لا إكرام الله جل وعلا وحولك وملكتك وطهورك وعبادك أشهد الله ورسول الله محمدًا محمدًا لا إله إلا هو الله عز وجل ورسوله محمدًا محمدًا محمدًا Kuik en de manier waarin een van de vrouwen die het كتاب هذا الكتاب ابو فايز ابو فايز هذا حكيه ابن خزيمة. نعم نعم ما عندك انت عندك مين حدثت نوى جاء لنا هذا الهالة. بس خلق هذه اللي نعم. تكون daar heb ik is de vakin staat de dan zou het elkaar de de de de man die بين القول والعافية. لهذا المعنى استغرب. قال غريب غريب. وان كان يسناد صحيح. لانه يمكن انه صلوات خمسة اه واحد. يعني كلام مجمل. لكن لا يمنع يعني ان يقول هذا من المفسر هذا المجمل. نعم. قال اوكي. اوه أنا من هذا من عصرنا هذا من مع جلادتي مع حافظات هذا الكلام والتقارير من استغاثة كذا أو ما يمنع يعني يستغرب او ينكر على الكبير ما عندنا في زماننا هذا لا ينكر على الكبير قلت لو خالب السنة حتى لو خالق حتى لو خالق السنة لأن هذا يعني كلام العلماء. ما في أحد يتكلم في هذا العلماء، لا غير يتكلم فيه يعني كلام العلماء أو في العلماء، لا يعني كيف يعني الآن يعني أن على مالك، ولا أن على شغل كما هو في عند المتعصب يعني على مالك لا لا لا حاجة. لا يرد يعني يرد على شغل لا يجوز، هذا العلماء سبحان الله. هذا المهزان يعني مختلف. نعم. فعن الرئيس صارع وخير وعالي وعلامة ولو فتل شغل على البالي. حتى ما يظهر واحد يعني كلامي اه في الاجمال. علامة وفضيح وفيه ما فيه من الخير والفضل والصلاح. لكن ليس جماعة سومانية. نعم. قامنا بانعراض الربع ده وجب ولايه يجري عن حد يظهر اكثر انما من اطفالنا وجاءت تركه من يوه والشكر لالمعلمين الطلبه دي انا ان ان ان قالوا hij al gezegd, maar het zelfs al gezegd, maar hij had het al gezegd, maar hij had het al al al al al أعمر رضي الله عنه، وتنعم صلواتنا على ذلك صلّى الله عليه حتى مات. هذا الحديث الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. وصمت رضي الله تعالى على ذلك من صلى الله عليه وسلم حتى مات. على من غير حدث كنا من يجيبه رضو. وبيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه كان يُحَدّثه حتى مات. En dat is de afgelopen jaren en de afgelopen de afgelopen de van de de en wat er gebeurt, en je de hoogte van wat er gebeurt. Je gaat erop in, je in, بابو كماء أو ماء كم أبوا بالحاجات الموجودة في المطر ويقال بابو ذي كريه الموجود من الغاية هو أن نرى على هذا الماء على ماذا موجود في الصمت بمعنى هو يكتب غارس غير ذلك المعنى على نفسي النبي صلى الله عز وجل نعاتك في كتابي على الرطب يكتب من رأس النساء لأن الله يسمي المطر أو الندى وأنه جواد من جلد جواد من من الغاية هو دراسة الذي فض من المدي مع الوظوء وَأَيَّامَ الْأَمْرِ الْمُتَعَلِّقَ بِالْأَرْضِ ik ben het وفيما يتعلق بالصحيح هذا كله هذا كله في الجابن هذايه هذا هذا نعم. تعب تعب. بعيد وعباد جميل. بعيد وسريع وعباد جميل. هذا حدثنا الطيار هذا حدثنا السوري عن البعيد وسريع. السوري عن سعيد وسريع كثيراً. وعباد يعني. مغرونان كل واحد معقوله الاخر قام قامت وقالت على قدر يجي الشاي وهو طالع قامت قالت عطاك حتى ما ساعه سريعه حاول يدلل على هذا الانف هذا الان من معرفتي بالادب هذا لا يقوي جميع المعنى التي تصور بذلك نفس الشيء او تقوي من يكون من شراءتنا من أهل عقلنا لمن كان يستعج الضغط من غير معرفة بها ويستعج علم من غير معرفة البيت أن المعرفة يحفل جميع معاني الشيء الذي يقع علىهم يقع الأمر صلى الله عليه المعرفة بالتعجف وضاء إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد قاعدة أرصى على ذلك خلصفة باسم المعرفة باسم جميع الأحداث من جميع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 فلو هذا يثبت ان القمر يمر بضوء الشمس او منع عالما من ذلك يميز بين القمر المقتبل والقمر المقترن بالطور يثبت ان الضروره ان يتقابل لا يكون الى من فكره لو لا فكره انكم قالوا وقالوا في, في, <تصوى> <يطلع> في التوقيع <delendo> <witnessed it> <تصوى> اوراق للنظر إلى الطاقة التي تغطى والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم أن لا هو إلا الله إلا من فوق الأورثين الجوف التي سويد عنها الأرض اللذي أنها وقد خرجت خرجت من غيره فإن شوكة المرج وذكر هذه المقام وذكر هذه المقام عن سماح جد الله إلا من جوابا على علم سويد فقط لا كلام مست... كلام لكن بهذه هذه المساله ايجاد وجود الغير هو غير الذي اني لها هو في الارض على كل لو كان هذا القول هذه المعلومات لمقتضى ان الغير انما قد اكتسب الضروره قد ضروره مساله اقران هذه المقاله وجود من الفول والنور ما يجب يكون الفول لا هو دليل وكذلك النور لا وكذلك ال وبيهبر على الحكومه <سؤال> على الرقابه على الحكومه على الحكومه اللي هو في لوحده هو على على على كده اذا هو ده حكومه بيعمل اشياء خاصه لكن يعني لو كان بيقدروا دول ناس ما هوش غير كده وبيهبر على الحكومه على الرقابه على الحكومه على الحكومه كان ممكن كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان انا عم بقول انا بس انا حكيت على الورقه عليك لكن عمليه المثال الان تكون اضافه مفهوم الشيطان ياتي على فكراتك فيقول انك قد حدث اذا وجد لي حب او قم عقله تقول لي هذا هو الواقع هذا هو الطول فليق قد جاء او عاد فليق قد قد جسمي لا كيلو في الدم يمشي بالنسبه هذا الماضي والماضي والطور والغاي والريح والبزو الغزو كل ذكره يعني بالنسبه لوصدي هو بعد ذلك يقال ان ليس يعني من القطعه القائل هذا كما ذكر هو انه لا يعلم قالوا ان يتبين على ان لا تغلب يقوم بجدل الصالحين من زعما ان قد لا يكون لجمع في الفرقه في الفرقه ويبقى لاقول ان بطال المرحله الرابعه او الخامسه بالتعاون مع الساعه بين هذه ابو قال فالعلم بنا ان المر ولبنا لا هو فقط او او تعتقد ويصدقه او تذكره او تذكره الله الذي بناه الذي بناه لا لا لا هذا ابو بكر بن عبد الاعلم الاقتصادي مع ان ذكر كل بايديه قد عزموا ربنا قد عز وجل أن قد يقول <تصفيق> الجل وكذلك المقصود من أنها عقيم السماض كنون الناس يوم الساعة من غير ان أن النبي يدعو وهو أن يدعو المستدين المستدين سواء من غير أن يدعو وهو يدعو ويقول أنت عطشنا إلى الماء تجوعنا لمسك إذا لمسك تجوع بيدي فلا خيار لي بعد بعدي إذا اذا تجد تجد تجد وعطني أو ما عطني عدي ولا تقطع ما تقطع ما ما ما ما عدي ما عدي من أصل إلى لعندك قصدت على درجة فجلت هذه الضبطة على أنه لدينا عواصل قبل على درجة أيضاً دمائي على نجم الدماء وفتالك أرض عائشة قالوا وقلوا أنه مبتوك لمرونك بالنسبة للتغير والنفذيل والشابر والعقص ان الهبون الذهب داع في اليد اذا لم يقوم اذا لم يقوم تبين اليد وقوم ان اذا نقصها ايكا عبر ولا تطاق بالسوء ولا ذلك على غارب العالم كان يقوم الهبون الذهب تصوى تصوى في اليد ليس ذلك هذا فيه التفصيل يعني هذا مذهبه لانه هو واحد <سأة> عن مذهب الشافي جماعه عن الحجاز ان اللمس سواء كان في او بالقبلة ناقص الوضوء هذا بس معروف يعني عند الإمام الشافعي لكن يعني لما ذكر عن الإمام مالك ليس كما قال ليس كما قال الإمام لأن الإمام من آل العراق ومالك من آل المدينة القبلة عند الماليكية ناقص مطلقا إلا إذا كانت وداع أو كانت رحلة أصلا يقولون لكن كل ذلك لا يخضع الوضوء. يعني لسنا نحن يعني أتباع الشيخ الإمام امام العلمة ابن خزيما. نحن مع الدليل. نعم. نعم. قالوا هذه اللطفة والصفوة والمدين والصفوة من, من, من الكتب التي اعلمت في كتاب الناس. ان التصيغة قد يكون ببعض كواهد اذا كما اثناء من جعب. من نوعها. من نوعها على بعض الناس. ان التصيغة لا يكون في دورة العابد الا بالقدر هذا سيئت هذه المسألة بالتأمين في كتاب الناس. بالتوحيد والإماعي. التصريق يعني من ال... كما يقول كل يعني. لما ذكروا يعني التصريق بالقلب والجوارح واللسان. ليس هكذا قالوا. هذا يعني هو الرجل يعني. من من جاء يعني بعد ذلك وأستى لمداب الارجاع. هذا في كتاب الإيمان. هذا في كتاب الإيمان. لا هذا من العمل. نعم waar een andere een aardigheid dat iemand dat kon bewaar. een aardigheid dat iemand een قال أقول شيء ما هو طبعاً قال لا أقول شيء ما فاني كذي في لفظنا لا أقول شيئاً ما فينا فينا هذا الخبر صحيح من جهاتنا و هذا هذا الخبر أيضاً عن لا <تصفيق> هذا هذا الخبر أيضاً لا هذا هذا الخبر أيضاً لا هذا الخبر أيضاً لا هذا الخبر هذا الخبر هذا الخبر لا إله محمد رسول الله عبد الله عبد الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد الله أشهد الله أشهد أن محمد رسول الله رسول لانها لا يدعوا للحديث لان يعملون بالحديث يعني ولا ينتفعون راي فقيه نعم من المواضع الحر الاقل وتبقى ايجاب عن هذه عن الدور والمواضع اكثر عن كثره في الطبق انا كنت هذه يأخذ الصالة الواقع محمد قاد قاد قاد أرى الوصول من مستكبل استخدام الزاء الله صالة الواقع سأدرك السعيد المسؤول يقاد لكن الصحيح عند احمد وعند مالك انه للوجود. هذه رواية عن بعض المصريين. لوحك وهو الضعب العراقيين عن امام احمد. لكن صحيحا احمد بالتالي اجاب الوضوء من مسجد ان كان لا حي لا حي هذا هو صحيح. نعم. لا يقول انه بوضوع من مسجد زخرا هذا عن اور انا كنت متوهم ان دي الانباء كانت موقعه في كتاب التميه الاشتباه في اقتراح استدعان بقدره اخرى قد تصال لا قياس انا يقول الشافعي مروي قال لان عرضه استشف بعض من علماءنا هذا الحديث رواه هو مروان ثم بعد ذلك عروه رواوة عن بشرة فيكون يعني الحديث عند يعني عروه بطريقين مره عن مروان ومره عن راوية الحديث وهي بوسرا بنت اخوات هذا هو الصحيح ومروان افضل عندنا يعني من ناحيه العلم والفضه من عروة لأنه وعى النبي عليه الصلاة والسلام وكما يقول حظم الحجر ليس مزقوعا عن الرؤيا له مظالم يمكن يقول لها مظالم فليس هو يعني بدعا في هذه المثال فالرجل يعني من طالحين التابعين الكبار، نعم gaan ik verder op dat ik heb gezien hoe hij de vrede heeft gebracht en hoe en de de aan de jaren van Achterbouw, waar zeker een de jaren van Achterbouw, waar zeker een handel de jaren van Achterbouw, waar zeker een de van de van de van de van de van de van de van de van de van de van de van de van de van lá ah, لنا يعني كلام عقيلة مجادة يعني اجواب المجهود. وان كان بقائني رحمه الله يعني دوب هذا المعنى في جميعه الصحيح. واستبق يعني اكثر يعني العلم على ان خروج الثام من غير الفرق والجبر لا ينقض الوضع. هذا هو الصحيح والله اعلم. صح. دعون نكرة لله على ان وصنى الانجاب لا يكون وعقباله محمد وهو قريبنا طبعا في <تصفيق> وقتها ابو جبار هلا كنت هذا العقد وطلع امامنا ان شاء الله كان شغله طويله جدا وانا كنت متعود لللقناه رسائل التفاهم لطيف نعم هو ديما اقرنوا وقينا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 كتب هذا للأمانة و... والجيانة. فإن كان الآثر يعني يصحه من طول وقره. هو يعلمها. الشيخ رحمه الله. نعم. يرجم من هذا الطريق يعني ظلط. حصل غلط يعني في الروايه نعم. قال قال gaat het aan het gaat het ها هنا؟ هذا حد يتعاون؟ ما عندك عارض أصلاً؟ هذا عدوس هذا هذا هذا هذا وكذلك رواه يحيى موسيقى الخطان وعدده سليمان والمقصور لعدد من سليمان طريق هارون اللي يتحق وليس مريع يعني ذوه نعم وكذلك جاء في الاتحاف هذا الناس الحاف من الحجم نحن والله يعني هذا من تصحيف الموجود الكتام و أشاروا إليه و أتلوه بالحال لا يعدد الكتام يعني لا في الكتام التصريح لا يكون في الكتاب الكتاب نعم يكون في يقول على لا تحت الو اكو سنه ابو نو سنه اكو الاو ديار ديول سنه سنه من عايش وياك انا apa ديصير حالي بيه افكر فينا نتقابل <تصفيق> معك على كاتب جاهل ما شاء الله ولا قوه لا كل ما هو هذا هذا الانتشار كل ما هو هذا هذا الانتشار كل ما هو هذا هذا يحمل إبن، هذه كما وقع علينا، الموضوع يعني يجب منها كما قال أحمد الأشاق والجماعات عن الحبيب. في من عقل تحنيذ العرب قد تجمع ربي البيل وراء وفيه أصحاء نعوذ بالله من أخطاره ومن أخطاره ومن أخطاره ومن أخطاره ومن أخطاره ومن أخطاره ومن أخطاره قام بتنفيذ على ان الثلاثه هي اول شاق المصيره الاولى ابي انا اقول لو كان انا قالوا كلام على الفاضي وابو علينا يا يعني ابو عنده بعض الاشياء اللي صاروا بها السنه او اهل الحميس اول المعنى العام حتى او حتى الردة يعني كما عندنا يعني المذهب المالكي وعندنا الحنبية الردة ناقض للوضوء وصحيح انها ليست بناقض اذا رجع الانسان رجع اليه الوضوء ورجع كوا اعماله كما قال واحد واحمد وباهر النصير لانهم قالوا يعني اعمال النصيري خير من اهمالي إحدى النصين آية البغرة وآية الجمار لأن أشرفك ليحبطن عمله <تصفيق> وهي التجميع عن دين القيامة وهو كاسب من النصين النصطين أولى من إعمال نصر واحد نعم قاموا <تصفيق> وقال en dat kwam erna, maar dat kwam erna, waarom afgelopen jaar niet in de buurt. En toen was het aan het doen, toen قام المديرية على ان الموضوع كان هو زمن استقاب النادي جاء من كتابه للنصر والهلال جاء اجاده منظمه في ال اي جيد قرأ ثنا محمد بن عدي وائى واننا فذا ادنا فذا عسى ابن ربي حدثنا المعوقي وهو عن عبد الله على اصلان قرأ ثنا محمد بن عبد ان وقالوا: "عن ذلك قديم هي او الذي يقول والذي يقول والله انني كذلك" قام بين مكانا الله عز وجل و بين و بين الذي تعده بين من ان عينيه اذا ناما كانا يقل حالا يكون مسلوب الانا بينه ففترنا بينه وبينه في EN الوصول من رفع حمته له de الله van وسلم وادونا عندما wat hij maar kan, wat hij maar kan, wat hij maar kan, wat Maar do we have من الناس. يعني جرح في عدالة الرجل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 ارشدنا الرسول صلى الله عليه واله الى اعمال كتابه قال النووي في ذكره معدات المراقه التي كانت قد عرضت الحديث هذه بيانا وقت على الذا فقاموا بالقطع وراوندوا كتابه لك علينا الى عقل من يد حتى فقال أتفنا أبوه سامة عن الإسلام بنفس فابو أتحفظه من أبوك كجل وصيب الوصيب والسيابة والسيابة التغيير بترك رسله إلى أطفل مدنع بالسياب وفي أغفظه ليونه كبيراً على صناعة مجالد كما قال بارسانا هذا بارسانا يقول لك او اني لا يتذكر اكثريه في فكره راس هو ما على كتابه الذي نكتبه وقيله انه لم تعد هذا هذا اخر قط عبد الله يتفقوا ان يبكى هذا في مثله deze is de de kans te de kans te geven om de kans te de kans te geven om de kans te de kans te geven om de kans te geven om de kans te de kans te geven om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 Ya Allah, jij zegt: "Haal de geest naar het maatmeisje. Moge Allah met hem dat gebeurt, dat hij dit die dag. Moge hij je moedigen, kwaad, de toekomst en waarin niet En Ik ben niet te gaan morgen, ik niet اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أبنائه وأبنائه أجمعين وعلى أئمتنا الصالحين وعلى أئمة الدين والعلماء وإن كانا يعني أهل الصدق لكن الأخطاء في هذا الحنيف رجال الحنيف معنا لأن هذا من قول الفقهاء ولأن حمال ابن سليمان ما يفقها فعيد هو شيخ الإمام أبي حنيفة لكنه يعني ميال ومحسوب على, على الفقهاء وعاصم لأنه يعني وانب عليه القرآن القرآن ورجال كانوا صفوفا يعني في الحديث Deel 1 was dat. Daar was een man die de meditatie moeilijk maakte. Omdat hij gewoon langzaam was, omdat hij gewoon te veel mediteerde, te langzaam, te veel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 السواف وما ذلك وفي بعض الغوايات الوجود وفي بعض هذا يعني الجول هذه من الزيادات عن صحيح يعني جمع الأطراف نعم <تصفيق> <تصفيق> بابوا أنني عن المرض الضرمان الوحيد الذي لا يتوحي أنني عن ذلك الجلالة على عباحة المرض الضرمان ولما نحونا لمقاله حتى يدرك ذلك ايه من المواقف تكون معها ان كانت الازاره جيده قال عليه وطلعنا عم حمد المدير على و قال في على طلب طلب من الموظف حتى لا waarbij hij geen behoefte heeft aan de religieuze of militaire macht van degenen die hij wil beledigen. Hij kan ook een belangrijke rol spelen als een van degenen die de overheid begeleidt en die de overheid kan helpen om de overheid te begeleiden. Hij kan ook een belangrijke rol spelen van de overheid kan de van de de van de de van de de van de de van de that uh -huh. يعني محل مجالي الناس اما إن كان يعني لكذا مجالي الناس مجال المجالي وعندما موجود